بوك تو بنك ستاشم كتوري أربعة وخمسون أربعة وخمسون بيركيني التسوق التسوق أشنوريتو بيركتدوفنا أريد أن هدية اريد ان اشتري هديه بد ولكن ان لا تكون غاليه كثيرا لا تكون غاليه كثيرا ربما شنطه يد Kokios palvos norėtumėte? Tuhib? Ai lūnen tuḥab. Ai lūn Heb Juoda, ruda ar balta? Aswad, bunni aw abyad. Aswad, bunni aw abyad. Didale ar mažā? Kebīra aw صغيرة ارغلي شتي ابي اشوريتي اتسمح لي ان ارى هذه اتسمح لي ان ارى هذه اريء هل هذه من جلد طبيعي هل هذه من جلد طبيعي اري اشودوس باكايتالو او هل هي من جلد صناعي؟ او هل هي من جلد صناعي؟ <تصفيق> من جلد طبيعي طبعا من جلد طبيعي طبعا تيلا <تصفيق> باي جارا كوكيبي هذه نوعيه ممتازة, هذه نوعية ممتازة. يركنين هي تكرين ابرنجي. الوشنطه اليدويه سعرها فعلا مناسب جدا. والشنطه اليدويه سعرها مناسب جدا. ييم <تصفيق> هذه تعجبني. هذه <تصفيق> تعجبني. سآخذها سآخذها Ar هل يمكن أن أستبدلها إذا لازم؟ هل يمكن أن إذا لازم؟ Savai بالتأكيد Mesį supakuosime kaip dovana. Nuglifuha ka hadiya. Nuglifuha ka hadiya. Shteten yra kasa. Honak as-sunduk ad-daf'a. sunduk